قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا ع ا ب د م ما عبتم ولا م ع ا ب د و ن م ا أ ع ب د ل ك م د ي ن ك م و َ ل ي د ي ن